ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه مثوانا اللهم استر عوراتنا و امن روعاتنا وامنا في اوطاننا ورد كيد اعدائنا و أ ص ل ح فساد قلوبنا وأ أ ص ل ح ذات بيننا و أ ل ف بين قلوبنا و ج م ع ستات أ م ر ن ا اصلح لنا ديننا الذي هو ع ص م ة أ م ر ن ا و أ ص ل ح لنا دنيانا التي فيها معاشنا و ج ع ل ا ل ح ي ا ة ز ي ا د ة لنا في كل خير و ج ع ل الموت ر ا ح ة لنا من كل شر و إ ن أ ر د ت بعبادك ف ت ن ة فقبضنا إ ل ي ك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم عاف المبتلين وسر كرب المحزونين و أ ذ ه ب الغم عن المهمومين وقض الدين عن المدينين برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م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 اللهم أ ن ت ربنا لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا ن نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء ن ا ما ذ بك ب ب لك لك شر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 اللهم أ ك ر م ن ا ب ك ر ا م ة ا ل ق ر آ ن اللهم ارفعنا ب ا ل ق ر آ ن و أ ع ز ن ا ب ا ل ق ر آ ن و أ ذ ل أ ع د ا ء ن ا بعزه ا ل ق ر آ ن اللهم رد أ م ة ا ل ق ر آ ن إ ل ى ا ل ق ر آ ن اللهم رد أ م ة ا ل ق ر آ ن إ ل ى ا ل ق ر آ ن ا ل ل ه م رد أ م ة القرآن إلى ا ل ق ر آ ن ب ر ح م ل ك ي ا ذا ا ل ج ل ا ل و ا ا ل إ ك ر م ا ل ل ه م إ ن ا ن س أ ل ك م و ب ا ت ر ح م ت ك وعزائم ي ك و ا ا ل ل س موسوعه ة النابلسي ة و ل ل ج ل ا ل و م الاسلاميه اللهم إ ن ك ترى مكاننا وتسمع كلامنا ولا يخفى عليك شيء من أ م ر ن ا ن س أ ل ك م س أ ل ة المساكين ونبتهل إ ل ي ك ب ت ه ا ل الخاضع المذنب ا ل د ل ي ل ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته ودل لك جسمه ورغم لك أ ن ف ه وفاضت لك عينا والجمته خ ط ا ي ا والجمته خ ط ا ي ا كم من ن ع م ة أ ن ع م ت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بليات ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل شكرنا له عند نعمه فلم يحرمنا على ولم يفضحنا. يَا م ن ي ر ا و س و ع ل ى ا ل ن و ب و ل س ي ف ح ن ا ا ل ل ه م إن ل ن ن ا ذ و ب ا لا ل ي ع م ه ا أحد إ ل ا أنت و ل ن ا ذنوبا ل م ي س ت ر ه ا علينا إلا أنت ولنا لم يسترها علينا أحد إلا أنت. ولنا ذنوبا لا يغفرها لنا أ ح د إ ل ا انت يا رب كل شيء ويا خالق كل شيء اغفر لنا كل شيء اغفر لنا كل شيء اغفر لنا كل شيء اغفر, اغفر لنا في هذه ا ل ل ي ل ة أ ج م ع ي ن اغفر لنا في هذه ا ل ل ي ل ة أ ج م ع ي ن اللهم انظر إ ل ي ن ا في هذه الليله نظره المرحومين اللهم لا تجعلنا من ا ل م ط ر و د ي المحرومين ن تجعلنا من ولا ولا تجعلنا من المحرومين, ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم إ ن ك عفو تحب العفو ف ع ف عنا اللهم انك عفو تحب العفو ف ع ف عنا اللهم انك عفو تحب العفو ف ع ف عنا اللهم اذقنا ا ل ل ي ل ة برد عفوك وحلاوه مغفرتك اللهم أ ذ ق ن ا ا ل ل ي ل ة برد عفوك و ح ل ا و ة مغفرتك اللهم أ ذ ق ن ا ا ل ل ي ل ة برد عفوك و ح ل ا و ة مغفرتك اللهم يا سامع الصوت يا سابق ا ل ف و ت يا كاسي العظام لحما بعد الموت هون علينا السكرات هون ن ع ل ي اللهم ا س ك ر ا ت هون ع ي ن ا السكرات ا ل ل ارحمنا إ ذ ا اشتدت علينا السكرات وهوت ا ل ق و ة والقدرات ارحمنا إ ذ ا نزل بنا ه ا د م اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات ارحمنا إ ذ ا أ ت ا ن ا اليقين وعرق منا الجبين وبكى علينا الحبيب والغريب ارحمنا إ ذ ا أ ل ب س و ن ا الثياب التي لا أ ك م ا م لها وصلوا علينا ا ل ص ل ا ة التي لا ركوع ولا س ج و د لها ارحمنا إذا, وضعت في التراب. ارحمنا اذا وضعت وجوهنا في التراب وغلقت من القبور ا ل أ ب و ا ب ارحمنا من ض غ ط ة القبور ومن عذاب القبور ومن ظ ل م ة القبور ومن ضيق القبور برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم ارحم ذلنا اللهم ر ح م خشوعنا اللهم ر ح م خشوعنا اللهم ر ح م كسر قلوبنا اللهم ارحم كسر قلوبنا اللهم ارحم كسر قلوبنا عفوك ورضاك عفوك ورضاك عفوك ورضاك عفوك ورضاك رحماك رحماك رحماك ر ح م ا رحماك رحماك رحماك رحماك ر ح م ا واقفون على بابك واقفون على بابك واقفون على بابك واقفون على بابك فافتح لنا بابك فافتح لنا بابك فافتح لنا بابك فافتح لنا بابك, فافتح لنا بابك, فافتح لنا بابك, فافتح لنا بابك ولا ت ض ر د ن ا عن بابك ان طردتنا فمن الذي يؤوينا وان ابعدتنا فمن الذي يقربنا يا رب عفوك يا رب عفوك يا رب عفوك, عفوك في المحيا عفوك وعند الممات عفوك وعند الممات عفوك وفي قبورنا عفوك, وفي قبورنا عفوك, وفي قبورنا عفوك وعند السؤال عفوك <تصفيق> وعند السؤال عفوك وعند النزور عفوك وعند الميزان عفوك وعند الميزان عفوك وعند الميزان عفوك وعند الميزان عفوك وعلي الصراط عفوك <تصفيق> و ع ل ى الصراط عفوك وعند الحساب عفوك وعند الحساب عفوك وعند الحساب عفوك الحساب يا رب قد تبنا إ ل ي ك في هذه ا ل ل ي ل ة فهل قبلت توبتنا فنهنئ أ ن ف س ن ا أ م أ ن ك رددت علينا توبتنا فنعزي أ ن ف س ن ا اللهم ارحم عبادك اللهم ارحم عبادك اللهم ارحم عبادك اللهم ارحم عبادك اجرنا من النار اجرنا من النار ومن عذاب النار ومن خزي النار اعتقنا من النار, من النار اعتقنا من النار لا تسوغ وجوها بكت من خشيتك في النار لا تسوغ وجوها سجدت لك في النار لا تسوغ وجوها ركعت لك في النار عفوك ورضاك عفوك ورضاك. ورضاك يا ارحم الراحمين اللهم سفع فينا النبي المصطفى اللهم إ ن ا معترفون أ ن ن ا مقصرون في سنته وفي ا ت ف ا ع عن سنته فارزقنا, فارزقنا, فارزقنا, فارزقنا, فارزقنا شفاعته يوم ا ل ق ي ا م ة يوم ا ل ح س ر ة والندامه يوم, يوم يرى كل انسان منا عمله امامه انصر الاسلام اعز الاسلام للمسلمين من اكتاف اليهود ا ل م ل ا ع ي ن ا ل ا ر الاقصى على رايات الايمان و ص ي ح ة التكبير وتوحيد ا ل ا ت ق ا د اللهم ارزقنا ب الاقصى ص ل ا ة قبل الممات برحمتك يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر الاسلام والمسلمين في العراق وفي فلسطين و ب مشارق الارض ومغاربها ا ل ج ل ا ل والاكرام انزل ع ل ى اليهود مرضا ليس له شفاء انتقم منهم يا جباه انتقم منهم يا جباه انتقم منهم بقواتك التي قهرت كل شيء واعزه واعزنا بعزتك التي اذلت كل شيء اللهم اجعل هذا البلد سخاء ا ل ر ق ا ء وسائر بلاد الاسلام إ س ل م ارفع النصر الغلاء والبلاء والوباء ا ئ ر ب د ا ا ل ل إ س اللهم اعط كل واحد منا سؤله في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم إ ن ا ن س أ ل ك من الخير كله ع ا ج ن ه و ا ج ن ه ما ا ع ر م ن ا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عادله و ا د ل ه ما علمنا منه وما لم نعلم برحمتك يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اشف رجال واطفال ونساء وشباب و غ ن ا ت المسلمين اشفهم شفاء ا معدلا شفاء ا لا يغادر سقما برحمتك يا ذا الجلال والاكرام ارحم موتانا و م و ت المسلمين ارحمهم ر ح م ة و ا س ع ة اغفر لهم م غ ف ر ة ش ا م ل ة برحمتك يا ذا الجلال والاكرام ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ق ر ة ع ي ن و ج ع ل ن ا للمتقين اماما أصلح بيوتنا وبيوت اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين